وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فيقول, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِينَ وَلَا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ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 وادخلي جنتي